سورة نوح, سوره نوح سوره نوح سوره نوح سوره نوح سوره نوح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا نوح ان لقومي نوح ان لقومي انا انذر قومك انا انذر قومك من قبلي ايات يهوم من قبلي ايات يهوم عذابنا ليمن عذابنا ليمن قال يا قومي قال INNALAKUM NADHEERUM MUBINUN NADHEERUM MUBINUN MUBINUN NA'BUDU MUBINUN NA'BUDU NA'BUDU NA'BUDU NADHEERUM MUBINUN NA'BUDU بِنُنا نَعْبُدُ مَنْ إِذْنُنا نَعْبُدُ نَعْبُدُ نَعْبُدُ نَعْبُدُ نَعْبُدُ نَعْبُدُ اللهَ نَعْبُدُ اللهَ إذا نعبد خطأ ألو ضمة فوق النون نَعْبُدُ اللهَ نَعْبُدُ اللهَ واتقوه واتقوه واطيعوني وأطيعوني واتقوه, واطيعوني واتقوه واطيعوني يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم الى اجل مسمى إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى إن أجل الله, إن أجل الله إذا جاء لا يوخر إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون لو كنتم تعلمون قال ربي إني قال ربي إني قال ربي اني دعوت قومي قال ربي اني دعوت قومي ليل ونهاراً ليل ونهاراً فلم يزيدهم فلم يزيدهم فلم يزيدهم دعاءيا فلم يزيدهم دعاءيا الا فراراً الا فراراً واني كلما دعوتهم لتغفير لهم لتغفير لهم جعلوا اصابعهم جعلوا اصابعهم في اذانهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم ثم اني دعوتهم جهارا جهارا ثم اني ثم اني اعلنت لهم اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا واسررت إسرا را فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنه كان غفارا يرسل السماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان ذالذو حل لقومه انا منذر قومك ان لقومك من قبلي اياتي يهم عذابنا لئمن ૌમી કૌમી લખું નોન મૂી નુ નુ નદી રોમો બી નુનાુલ્ ગુજુ مَن نَعْبُدُ مَن نَعْبُدُ نَعْبُدُ اللهَ نَعْبُدُ اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لفضتم تعلمون قال ربي اني قال ربي اني دعوت قومي قال ربي اني دعوت قومي ليلا وانا هارنا ليلا وانا هارنا ليلا وانا هارنا فلم يزدهم دعاءيا فلم يزدهم دعاءيا فلم يزدهم دعاءيا الا فيرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ فَعَرُّوا آذَانَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, في آذانهم في في اذهنهم في اذهنهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واصروا واصروا واصروا واصروا واستكبروا استكبارا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهرا ثما انني اعلنت لهم ثما انني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا واسررت لهم اسرارا اسرارا اسرارا فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نرسل السماء نرسل السماء تقرؤون اللوحة كاملة معنا كيفوا قيف. واحد اثنان ثلاثة بسم الله يا الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا لنا قومي أننذر قومك من قبل أيام تيام عذابنا لئم قال يا قومي إني لا كنا رب بيلو نرعوذ الله واتقوا هو اطعوني في لكم را فن لم ياسدهم دعاء يا اعلمت له واسررت لهم